من دونش عندي قلب حنين وبعدي أنا ما حسيتيش لو كان جا قلبك قلبي قلبي قلبا كلمات تعتديش لو كان جا قلبك قلبي قلبي قلبا كلمات تعتديش Talia yeah. Mä rauppi fiikä Waala Vaijat ma tukhlytiish Lida li yyjii yyjii yyjii Loo kan tukhyni ma trohohojish Lida li yyjii شري موال ثاني يا غالي الشرف لي جمول Päivä on <mys> <mys> Stay yeah, yes, yeah, yeah. أخبر عنك ما بعرف، عنك ما بعرف تديني وحدك نهدر كثير مشلول. أخبر عنك ما بعرف، ما بعرف تديني وحدك نهدر كثير مشلول. ورانك قطع لي جاس، ورانك قطع ورا لي قطع لي منك جاس تركه، ورانك Santit nov ei ei nov ei muze